بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق ورجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أرون ماذا خلقوا من الأرض أرون ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارتهم من علم إن كنتم صادقين وَمَنْ أَظَلَّ مِنْ مَنْ يَدْعُ مَنْ دونِ الله مَنْ لا يَستَجِيبُ لَهُ إِلاَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ رَافِلُونَ وَإِذَا أُشْرِعَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَإِذَا تُصْلَعَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِيَنَاتِهِمْ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْحَقِّ لَمْ نَجَاهُمْ هَلَّا شُرُبِينَ أَمْ يَقُولُونَ اسْتَرَاعٌ كُلُّ إِنْ اسْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ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 لأرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد, شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمل واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين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 صدق اللسان العربي اليومر الذين غلوا اليومر الذين غلوا وبشرا من محسنين إن الذين قالوا ربنا قاوه ثم استقروا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولى أصحاب الجنة خالدين فيها, خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالبيه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا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 الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا عدون والذي قال لوالديه أفل لكما أتعلاني أن أخرج وقد خلت بحرون من قبلي وهما يستغيثان لنا وينك آمنين رعده الله حقّا لا يقول ما ها إلا أشرطي أولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد دخلت منهم قبرهم قد دخلت منهم من إن إن الجن مَا لَكُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا فَاسِقِينَ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِقَصِيِّهِمْ أَهْلَاهُمْ وَهُمْ لَا يُلَمُونَ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلنَّارِ أَذْهَبْتُمْ قِيَمَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون على ذكرون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق, بغير الحق وبما كنتم تفسقون وذكر أخاهن إذ أن رفعه للأحقاف وقد خلت نلوا من بين يديه ومن خلفه وقد خلت نلوا من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم على يوم عظيم. قالوا اجئتنا لتؤثقنا عما هي لا تأتينا بما تعدنا انتم فمن صادقين قال انما العلم عند الله وابلغكم ما اوزنت به وابلغكم ما اوزنت به ولكنني اراكم قوما تجهل فَلَمَّا رَأَوْا عَارِضًا مُشْتَقًّا مِنْ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا حَالٌ مُنْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ فَإِنَّ عذابَ اللَّهِ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يرى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كذلك لجِلِّ القُومَ المُجْرِمينَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِمَكَّنَّا كُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَلَا أَوْلَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاقا ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخلوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفهه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 أَعْنَى كِتَابًا مُنْزِلًا مِنْ دَعْلِ مُسَّ أَصْدِقَ لِنَا بَيْنَ يَدَيْهِ أَصْدِقَ لِنَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إلَى الْحَقِّ وإلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يَا أَوَّلَنَا يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعيا الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا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 ودوروا العباب بما كنتم تفكرون فاصبر كما صبروا العزل من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم ينبثوا إلا شاعة من مهار هل يؤمنه إلا القوم